بسم الله الرحمن الرحيم الا هاكم تتكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم لترون مِنَ اليَقِينِ ثُمَّ لَا تُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنِ